إذ انا را فقال لاهلهم كثوا انني انست نارا انني انست نارا لعل اتيكم منها بقدس او اجد على النار هدا فلما نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس قوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا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 وحلو العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبح تكثيرا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 أَنقُذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي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 فَلَبِثْتَ سِنِّيْنَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جَئْتَ عَلَى قَدَرِ يَامُوسَةَ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنْيَافِ ذِكْرِي إِذْ هَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَاغُرٌ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 فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من استبع الهدى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 قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهد وسلك لكم فيها سبل وسلك لكم فيها سبل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لا آيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 قالوا إن هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ إما إِنَّ مَا أَنْتَ الْقِي وَإِنَّ أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا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 فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلب أنكم في جذوع النخل ولتعلمون أن أينا أشد عذابه وأبقا قالوا لن نأثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا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 إنه من يأتي ربه مجرم فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلا.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 أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبثا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدويكم وواعدناكم وواعدناكم جانب قور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزق لكم ولا تطغوا فيه تحل عليكم غضب وَمَن يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَد هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ تَدَّى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 فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوارف قالوا هذا إلهكم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أ فلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضر و ولا نفع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 قال فَذْهبَ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْتَ قُولَ لَا مِسَاءٍ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَاهِكَ الَّذِي ظَلَتْ عَلَيْهِ عَاقِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي الْيَمِينَ السَّفَرَ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 فَيَذَرُهَا قَاعٌ صَفَّصَ فَلَا تَرَا فِيهَا عِوَجَوْ وَلَا أَمْتَأْ يَوْمَ إِذِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إلَّا هَمْسًا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 فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أي قضاء إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فنسي ولم نجد له عزما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 قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنتا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلا لم يهذلهم كم أهلنا قبلهم من القون يمشون في مساكيلهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولو ل كلمة سبقت من ربك لكان لزامو وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنستنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا.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 أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربط فتربطوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى